بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أزرق ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فَالْيَوْمَ ضُرّ الْإِنْسَانُ مِمَّا قَلِقَ قُلُقًا مِّمَّا إن دَافِقَ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجح والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل كافرين أمهلهم ريدا